يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ثبات أصالة نور رابطة الأدب الإسلامي صوت الطهارة الزاحف رباط الكلمة الطيبة الصادقة الراشدة صدى الحروف المجاهدة المبدعة الاصيلة رابطة الادب الاسلامي جمعية كل الادباء الشباب ممن امن بضرورة طرح البديل الاسلامي في مجال الفن والثقافة والادب تجمع في اسرتها الكبيرة صفوف الصادحين بحروف النور اول باقة لها هذه الترانيم الشجية من الأنا.